أشحّت عليكم هنا يأتون بس إلا قليلا أشحّت عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تذور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب, فإذا ذهب الخوف سلكوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبق الله أعمالهم لم يؤمنوا فأحبق الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا